يقوم مع سيدة رولف وما أنفسهم وما تكنه أفئدة نمضي بها دوما ولا نتردد أركان هذا البيت أعمدة الهدى نمضي بها دوما ولا نتردد يا ماشر الإخوان لا تترددوا عن حاضكم حيث الرسول محمد يا ماشر الإخوان لا تترددوا عم حوضكم حيث الرسول محمد عم حوضكم حيث الرسول محمد عم حوضكم حيث الرسول محمد الفهم والاخلاص والعمل النقي ثم الجهاد خوة وتجرد الفهم والاخلاص والعمل النقي ثم الجهاد خوّة وتجردو ثم الجهاد خوّة وتجردو ثم الجهاد خوّة وتجردو يا ما شرع الإخوان لا تترددو عن حاضكم حيث الرسول محمدو يا ما شرع لا تترددو عن حاضكم حيث الرسول محمد عن فاضتم حيث الرسول محمد حيث الرسول محمد ثقة وتضحية وطاعة ربنا ثم الثبات نشيدنا المتوقدون ثقة وتضحية وطاعة ربنا ثم الثبات نشيدنا المتوقدون ثم الثبات لشهدنا المتوقد ثم الثبات لشهدنا المتواقد. يا معشر الإخوان لا تترددوا عن حاضكم حيث الرسول محمد. يا معشر الإخوان لا تترددوا. حاضكم حيث الرسول محمد عن حاضكم حيث الرسول محمد عن حاضكم حيث الرسول محمد هذه أخي أركان بيعتنا التي نادا بها فينا الإمام المرشد هذه أخي أركان بيعتنا التي نادا بها فين الإمام المرشد نادا بها فين الإمام المرشدُ نادا بها فين الإمام المرشدُ يا ما شرع الإخوان لا تترددوا عن حاضتهم حيث الرسول محمد يا ما الإخوان لا تترددوا أن حاضكم حيث الرسول محمد، أن حاضكم حيث الرسول محمد، أن حاضكم حيث الرسول محمد. أركان هذا البيت أعمدة الهداة. نمضي بها دوما ولا نتردد أركال هذا البيت أعيدة الهدى نمضي بها دوما ولا نتردد يا ماشر الإخوان لا تترددوا عن حظكم حيث الرسول محمد يا ماشر الإخوان لا تترددوا عن حاضتكم حيث الرسول محمد عن حيث الرسول محمد عن حيث الرسول محمد عن حيث الرسول عن حاضتكم حيث الرسول عن حاضتكم حيث الرسول محمد